بسم الله الرحمن الرحيم. الافلام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من الذي لحق من خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير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 وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْ أَلَّا إِنَّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ تَيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسْعُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ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 إلا سحر مبين ولئن أخبرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصغوفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 وَظَائِفٌ بِهِ صَدْرُكَ أَلِيْنَ يَقُولُ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ زُنْ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلِكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَفِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَتِيلٌ أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن انزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها لوثي إليهم أعمالهم فيها، لوثي إليهم أعمالهم فِيهَا وهم فيها لا يبخلون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبق ما صنعوا فيها وباطلون. ما كانوا يعملون فمن كان على بينة من ربه ويتذوه شاهد من، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية من. إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن ثرى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أَصْحَابُ أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أَفَلَا تذكرون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 ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تنكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدن أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين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 ولا ينفعكم نصحيه إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجربون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 حتى إذا جاء أمرنا وفارتنا نقول نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من تدق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال ركبوا فيها بسم الله مجرىها ومرسها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري في موج كالجبال ولاد نوح ابنه وكانت معزلي يا بني يركم معنا يا بني يركم معنا ولا تكم مع الكافرين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 وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بودل القوم الظالمين ولا داع لوع ربه فقال ربى نبي من أهلي وإنا وَعْدَكَ الحق وإنا وعده الحق وأن الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعلمك أن تكون من الجالين قال ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم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 ما كن تتعلموها ما أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخذهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلهم غيره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 لا تابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم لا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ولجيناهم من عذاب غليل وتلك عاد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 ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأة قائمة فضحكت فبشرناها فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعني شيخ إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حبيد مجيد فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْمُبَشِّرَةُ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ نُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّمَا قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَفِي عذابٍ غَيْرِ مَرْدُودٍ ولمَّا جاءت رسولنا لوطا سيئين وضاق بين درع وضاق بين درع وقال هذا يوم عصيب وجاؤه قومه يهرعون إليه ومن قبِل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهن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 فَلَمَّا جَاءَ أَمُنَاهُ جَعَلْنَا عَلِيَّا تَأْكِلَهَا وَأَنْطَرْنَا عَلَيْهَا وَأَنْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ فِجِيلٍ مَرْضُولٍ مُسَوَّمَةً يَنْدَرَبِكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعْدٍ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 ويا قوم اعوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس وَلَا ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعتوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ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 قال قُم أرَيْتُمْ إن كُنتُ على بَلِّنَةٍ مِن رَبِّي وَرَجَعْنِي مِنْ رِزْقٍ حَسَنٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إلَى مَا أَنْهَكُمْ عَنْ إِنْ أُرِيدُ إلَّا الْإِصْلَاحَ مَسْتَطَعْتُ وَمَا تُفِيقي إلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ يا قَوْمِ لَا يَجْرِي مِنكُمْ شِقَاقٌ إِن يُصِبْكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نوح أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُنُوطٍ مِنْكُمْ بِعَذَابٍ فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واننا لنراك فينا ضعفا واننا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وماا أنت علينا بعزيز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 ما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص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 فاستقم كما أميرت ومن تاب معك ولا تطعوا إنه بما تعملون بصير ولا تركمون إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنص. وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يلهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين لولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن فساد الارض الا قليلا الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم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 وَكُلًا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَتَ بِهِ تِؤَاتُكَ وَجَاذَاكَ فِيهَا بِالْحَقِّ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَأَنْتَ مُنْتَظِرٌ نا منتظرون وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغير نعم ما